بسم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتباهه ده ثم أما بعد فهذا والمجلس الرابع بشرح كتاب التوحيد الذي هو الله على العبيد للشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا في ليلة السبت العاشر من رمضان للعام الثامنة من بعد الأربعمائة من جزر وقلنا قد انتهينا من شرح حديث معاد بن جبل رحمه الله تعالى الآن ذكر المسائل التي فكرها الشيخ والإمام محمد بن عبدالعهاب في هذا الباب تقرأ علينا الضيون في مسائل واحد الفكمة في خلق الجن والإنس الفكمة في خلق الجن والإنس نعم الثاني قل الثاني الثاني أن العبادة هي التوجيب لأن محسومة فيها الثاني أن من لم يأتي به لم يعبد الله فيه معنى ففيه معنى قولي ولا أنتم عادلون ما أعبد مم. الرابع الحجمة في إرسال الرسل مم. القامل أن الرسالة عمّت كل إمة الثالث أن دين الأنبياء واحد أن دين الأنبياء الواحد. واحد مم. ساجح ان عباده الله لا تحصل لا تحصل الا بالحب بالطاغوت ففي معنى قوله تعالى فمن يقر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى الثامن ان الطاغوت عام ان الطاغوت عام في كل ما عبد عبد من دون الله التاسع عبد شخص او اضم شأن ثلاث الثلاث الآيات المحكمات في سورة الانعام عند السلف وفيها عشر مسائل اولها عنه عن الشرق العاشب الآيات المحكمات في سورة الاسراء وفيها ثمانية عشر مسألة <تصفيق> فيها ثمانية عشر مسألة <تصفيق> بدأها الله بقوله تعالى بقوله لا تجعل مع الله الهه اخرت تقعد مذموما مهدولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى جهنم ملوما مدخورا ولبهنا ولبهنا الله سبحانه على ايض شان هذه المسائل بقوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة الحال عطر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدآه الله تعالى بقولين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الثالث عشر معرفة حق الله علينا معرفة حق الله علينا معرفة حق الله حق حق الله معرفه حق الله علينا ال12 معرفه حق العباده عليه اذا ادى حقه <تصفيق> الخامس عشر ان هذه المساله لا يعرفها اكثر الصحابه لا يعرفها, لا يعرفها اكثر الصحابه لا يعرفها لا يعرف ما اكثر اكثر الصحابه عشر جواز اكمال العلم المفتضع السابع عشر ببشاركه المسلم فيما يفترى بما يصر بما يصر 18 18 18 القلق من الاتكال على جهل طقمة الله 19 او المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله او رسوله الله ورسوله او رسوله اعلم الله ورسوله, ورسوله أعلم. الله ورسوله اعلم جواب تحسيث بعض الناس للعلم دون بعض الحاج والعشرين تواضعه صلى الله عليه وسلم الحاج والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الأibe مع الدراف بعين الثاني والعشرون <تصفيق> جواب على الدابة الثالث والعشرون فضيلة معاذ في جي… فضي الله عنه الراضي والرسول عظم شأن هذه المسألة <تصفيق> طامع المصنف رحمه الله تعالى يعني بتلقيس المسائل التي تستفاد من هذا الباب في هذه 24 مسألة وهذا هو دأبه في هذا المصنف أنه في نهاية كل باب يعني يذكر أهم المسائل المستفادة من هذا الباب و يعني نحن قد تكلمنا على أغلب هذه المسائل ولا بأس أن نعلق يعني على بعض ما تيسر منها مما قد نكون أغفلنا الكلام الكلام علينا في المسألة الأولى والثانية ديان للحكمة التي من أجلها خلق الله والإنس والجن هذه الحكمة هي العدادة يعني إذا سئلنا لماذا خلق الله عديد دنيا أو لماذا خلق الله الجن والإنس في هذه الدنيا فالمسلم يعرف الإجابة يقول قد خلق الله الإنس والجنة في هذه الدنيا حتى يفردوه سبحانه بالعبادة هذه إجابة الموحد المؤمن أما التائه الشاك المتحير أو المنافق يقول لا أدري ولذلك هذا وحاد المنافق في القبر في القبر إذا سئل من ربك وماذا كنت تقول في الرجل الذي باعث فيك فيكم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فأنا قلت مش له ويقول لا أدري فيضرب مرزبة من, من حديث ويصنعه أو تصنعه كل كل والخلائق إلا الفقلين الجن والإنس هذا جزاء من جاهل التوحيد ومن جاهل الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وهذا التوحيد أحكامه يعني مناطق الخلاف بين كل الرسل والأنبياء وبين أقوامهم الذين بوائسوا فيهم فلم الخلاف بين الرسل والأنبياء وبين أقوامهم حول الحاكمية أو حول تحقيق الدولة أو حول الإمامة لم يكن هذا هدف لم يكن هذا الهدف من دعوة الهدف من دعوة الرسل والأنجاء ولم يكن هذا نحور الصراع بينهم وبين أقوامهم بل كان النحور الرئيس الصراع بين المرسلين وبين من يرسلوا إليهم التوحيد أن يفرضوا الله بالعبادة أن يعبدوا الله لا تشركوا به شيئا هكذا قال كل رسول في بداية دعوتهم قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره ولذلك قص الله علينا قصص الرسل وساق لنا سياق كل قصة من يدي القصص من أجل أن نتعلم دعوة الرسل وكيف أنهم اتفقوا على دعوة واحدة وأن كل الرسل بدأوا بدعوة واحدة هي الناس إلى التوحيد <تصفيق> <تصفيق> إلى إفراد الله بالعبادة هذه الدعوة التي يعتبرها المغفرون والمخاصمون من أهل الأهواء في هذا الزمان أنها دعوة تفرق المسلمين وأنها الدعوة التي ينبغي أن نترك الكلام عليها إلى حين هكذا قال رجالك ما حققوا شيئا ولن يحققوا شيئا إلا أن يبدأوا بما بدأوا الرسل إن الله عز وجل له له السنم الذي يدبر بها حال العباد وقد أنزل على رسله هذه الشراءة والعقائد وحذّن لهم سبحانه وتعالى أو لهم سبحانه وتعالى السبيل الذي يجب عليهم أن يسلكوه من أجل أن يوصلوا الناس إلى مرضاق الله فليس سبيل, فليس سبيل الدعوة يعني مباحا لكل ناعق يفتي فيه بما شاء او يحدد السبيل الذي يهوى بل ان السبيل سبيل الدعوة دعوة بالامياء قد بيّنه الله سبحانه وتعالى اتلنا بيانه ولكن في في هذا الثمان <تصفيق> الى ان تظهر فرق واحزاب ترسم لنا سبيلا للدعوة لم يبينه الله سبحانه وتعالى ولم يأتي به الرسل والأبياء بل إن سبيل الدعوة منذ آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة هو أن يبدأ الداعية الذي أراد هداية قومه بالتوحيد وبتحذيرهم من الشرك فإن لم يبدأ بهذا فقد أخطأ بداية الطريق ولن تنجح دعوته لن تنجح دعوته البتا الذي يبدأ يريد أن يقيم الدولة أولا ثم بعد أن يقيم الدولة على حسب الدعائه الكادب سوف يعلم الناس التوحيد ولن يحقق الدولة ولن يحقق التوحيد ولو يعني ممكن من إقاوة هذه الدولة مزعومة إنه قد أقامها أو أنه أقام سوق يقيمها على, على فلال من الشرق والبدع والقرافات التي لا تقيم دولة الموحدين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ظل سنوات طويلة يربي أصحابه ويعلمهم التوحيد والعقيدة الصحيحة التي بها ممكن له بعد ذلك في الأرض لذلك تبكين الله أما يعني شغلت صحابة بمسائل لم يكلفه الله عز وجل بها فهذا ما فعله أحد من الأنبياء وبالتالي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلف, ما كلف الله عباده بأن يتشارعوا مع طلاب الدنيا على حطام الدنيا بحجة إقامة الدولة هذه سبيل معوجة سبيل طالب الدنيا وقد نزه الله ورسوله عن هذا السبيل نزه الله ورسوله على أن يعني تعتري دعوتهم آه آه على أن يعتري دعوتهم شيء شيء من حطام الدنيا فلا يظهرون في أعين الناس أنهم طلاب دنيا وطلاب مناصب وطلاب سلطة ودولة لم يكن هذا أبدا مناصب دعوات بصر الأنبياء ولم يكون أبدا لأن الله عز وجل قد فصل الحكم في سبيل الدعوة وانتهى الأمر لا يجوز لا لا اي مخلوق لأي كان من كان ان ياتي الان في هذا الزمان ويتبغ لنا او لنا سبيلا للدعوه فلذلك يعني هذه الجماعه التي يعني ارادت ان تجعل, نفس أن تجعل نفسها انتزعا علما على الدعوه هي تدخل في هذا الذم أنها أرادت أن تتبع أصولا جديدة الدعوة أنها مأخوذة من الشر ولكن أمرها مطريقا جديدا ما شرع الله عز وجل في الدعوة وبدأوا بداية خاطئة و... ويا ليتهم اكتفوا بهذا بل بلوا تاجي الدعوة على جهل وما بدأوا بالعلم إن الرسل والأنبياء علمهم الله عز وجل وأوحى إليهم بالعلم الذي يبلغونه إلى الناس ما أوحى إليهم بالجهل وما كلفهم بالإبلاق والرسالة وهم على جهل يعني, يعني أعاذ الله الأنبياء من هذا وتنزه الأنبياء أن يصفوا لأنهم يسلكوا الدعوة بالجهل سبحان الله يعني الله عز وجل أمر رسوله في أول آية انزلت عليه بقوله اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق فأمره قبل أن يكلفه بالتبنيخ بالقرأ يعني بالعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عقل اقرأ وربك الأقرب وربك الأكرم الذي علمه ان ذا علم بالقلم هذه اول ايه انزلت على الرسول صلى الله عليه هذه كانت بداية تحديد السبيل ان سوف يسير عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته البداية كانت بالعلم واول العلم التوحيد رأس العلم التوحيد فمن جهل التوحيد ومن لم يبدا دعوته بالتوحيد هذا أحرى أن يدعى من أن يدعو هذه الجماعة لا تتكلم البدى في النعنى الصحيح من التوحيد وما تحذر البدى من الشرك بل هذا أصل من مصورها الأصيلة أنهم ينبرون على أداعهم ويشددون عليهم أشد التجديد لا تتكلموا في مسائل الشرك البدى ومن تكلم في مسائل الشركة وخاض فيها طردوه ونبذوه من جماعتهم التي تبدعي أنها جماعة الدعوة وهي بالفعل دعوة ولكنها دعوة بدعية ليس الدعوة تدصر الأنبياء فهم ينبذون العلم ويمرضون العلماء ويصرفون بهذا أحيانا وأحيانا يستخدمون الطقية على طريقة الشيعة يعني يظهرون أمام بعض السوزج أنهم يهتمون بالعلم ويعزمون الغلماء وأحيانا إذا وزدوا يعني خصما لهم يعرف حقيقة أمرهم ويقوم بنصحهم ويواجههم بأخطائهم الظاهرة يفضحون أنفسهم ويعترفون لهم بأنهم لا لا تق... لا... لم تقم دعوتهم عن علم ولا يهتمون من العلم ولا ليس لهم رغض باقي فضوء مجال في العلم وإذا وجدوا عالما ينقى درسا في التوحيد ترك المسجد وانصرف كمش... كما شهد بهذا عدد من كبار علماء السنة أنهم إذا كانوا في مسجد ينقون درسا في العقيدة والتوحيد وكانت هذه الجماعة توجد في المسجد ولوا على أدارهم مسرعين وقالوا لن نبايع القادمة في العلم وفي تعلم التوحيد فالناس تخترق في الخارج الناس تخترق لماذا أيها العقلات يمكنكم تعقلون تخترق لأنهم جاهلوا أصل هذا الدين للتوحيد فإذا لم تتعلم أصل هذا الدين وتعلموا لنفسك كيف تنقذون هؤلاء من هذا الاحتراق الذي أنتم تبعونهم كما حدث هذا من أحدهم كنت مرة في مسجد وكان أحد إخواننا يعني من الأفاضل يلقي درسا في شرح عمدة الأحكام كان درسا في حتى لم يكن درسا في العقيدة فيعني قام بعض والإمجاب ف... ف يعني وصلنا معه ان التوحيد هو الاساس في الدعوه فاذ يعني اكبرهم سنا وللاسف كان قد يكون اص كان اصغرهم عقلا يخرج يهرب من المجلس ثم يعود على اداره وهو يصيح صياحه يا الله المستغيث كالذي يمسك يمثل الذي وكالذي يعني يحيك امرا ويقول اتركوا الناس في الخارج تحترق الناس في هناك, هناك حريق في الخارج اتركوا الناس سوف تموت من الايه في الخارج الناس تحترق في الخارج وانتم هنا ف تجلسون تتجادلون في العلم دعوكم من هذا الناس أي منطق هذا هذا منطق الذي يتعامل بعاطفته وبهواه لا يتحاكم إله إلى كتاب وصن إن الرسل والأنبياء كانوا أحرص الناس على هداء الخلق وفي الوقت نفسه ما سلك هذا السبيل وما قالوا مثل ما قال هؤلاء بل أمروا بالعلم وعلموا أباعهم ثم أمروهم بعد العلم أن يبلغوا ما تعلموهم ويعني كما قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فيعني الشاهد يعني ورد الله فيكم أن هذه هي الغاية العظمى من دعوات الرسل والأنبياء ومن أجل هذا بدأ هذا الإمام المجدد الذي جدد الله به هذا الدين في ربوع الحجاز ومكة والمدينة وأعاد الله إلى هذه البلاد التوحيد بعد أن غاض عنها سنوات طويلة كيف كيف نصر الله هذا الإمام صاحب هذا الكتاب نصره لأنه بدأ بما بدأ بيه في هذا الكتاب بدأ بالتوحيد وصارع قومه على هذا ولم ولم يرضى منهم إلا بهذا ومن أجل هذا لما سلك السبيل وعلم الله منهم الإخلاصة في الدعوة أيده الله بنصره كما أيد من قبله فنحن الآن نقول لهذه الجماعة ولمن على ساكلتها من الأحزاب الأخرى التي خالقت سبيل الأنبياء أين دمار دعوتكم فيه في إخراج الناس من ظلمات الجهل والوثنية والشرك والبدعة والمعصية إلى أنوار التوحيد والسنة والطاعة لا تجدوه إلا يعني إلا كما يقال في المثل يعني اسمع وعليكم السلام ورحمه اسمع طحنا ولا ارى عجزا يطحنون <تصفيق> بلا فائده ولا ف... ولا ثمره من دعوتهم الا, إلا تقليل الفتن على المسلمين <تصفيق> هذه هي اثمار او دعوات كل هذه الاحزاب والفرق التي خالفت سبيل الأمياء المرسلين تقليد وإطارة الفتن المدلهمة على المسلمين فقط هذه السودان وهذه الجزائر وهذه العراق وهذه حماس في فلسطين شاهدة على قول هذا ماذا كانت فمرت دعوت هذه الأحزاج مثل حزب الإنقاذ مثل حزب الإنقاذ الإخواني في الجزائر لا شيء لا شيء إلا الفتن وأشلاء القتلى دي لا فائدة. لا تعلم الناس التوحيد ولا قيمة الشريعة ولا تمكن الناس من اقامة دينهم بعد ان كان الشباب هناك بدأ يسلك السبيل الصحيح حيادهم وشغلوهم بهذه الانتخابات الغرائية وهذه العمليات الخارجية الارهابية ها؟ و... يعني ابعدوهم عن العلم وعن العلماء فلا لهم تعلم دينهم ولا لهم افان دينهم في انفسهم ولا تمكنوا من اقامه هذه الشريعه التي ادعوا انهم دخلوا الانتخابات من اجلها دلهم من خلال هذه الانتقادات المزوعه كانوا اول المخالفين للشريعه واول الصفاد دينها عن سبيلها فاقراوا النشارات التي يعني أزعوها في كافة إذعاة العالم تدركوا سبيل هؤلاء كانوا يطالبون العالم أجمع أن يساعدهم لتحقيق العدالة البرلمانية وأن يحكم الشعب أن يحكم الشعب ومتشهر هكذا أين هؤلاء, أين هؤلاء من دعوة الأنبياء ما شيء في الصدام المقامات الشركية والبدع والقراطات تعظم أشد التعظيم في ظل الدولة الإخوانية <تصفيق> والطرق الصوفية القائمة على وحدة الوزود <تصفيق> وعلى على الإلحاد والضلال الذي نادعه ضلال الإلحاد الصريح في صفات الله <تصفيق> مثل هذه الطريقة المرجانية والطريقة الجعفرية والطريقة النقصة الظنبية والرفاعية يعني نالوا أعظم التمكين على أيدي الدولة الإخوانية المزهومة وعلى الجانب الآخر أصحاب التوحيد ها؟ الذين هم على السنة ينالون التضييق من قبل هؤلاء فأين؟ أين, أين ثمار هذه الأحزاب هذه الثمار من ثمارها تعرفونها إن كانوا صادقين في دعوتنا الإسلام والحل والله إليه لبدأوا بأصل الإسلام وأصلحوا أصل الإسلام التوحيد لكن لا تجب لهم أي اثر في هذا إلا محاربة أهل التوحيد وتقليب الفتن عليه ولمستقبل في ضعف دوله التوحيد التي اقامها الشيخ محمد عبد الوهاب الله اكبر اخذ من خيرون على افكار الفرق المبتدعه من خوارج معتدله ورافضه ومرجئه أخذوا ينخرون بسمهم هذه الفرق في جسم بلاد التوحيد حتى أرهقوها وأتعبوا أهلها وأرهقوا غرماءها ومن يعب شبالها إلى أن أتوا بالكفار إلى أرضهم والله عز وزل هو الموعد وإليه المستكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحاره وصليم